الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والتسعون من التذكرة وقوله يسوق الناس بعصاه جناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه ولم يرد نفس العصا وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم إلا أن في ذكرها دليلا على خشونته عليهم وعسفه بهم وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه كما تساق الإبل والماشية وذلك لشدة عنفه وعدواه ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه وأصل الجهجاه الصياح بالسبع يقال جهجهت بالسبع أي زجرته بالصياح ويقال جهجه عني اينتهي وهذه الصفة توافق ذكر العصا والله سبحانه وتعالى أعلم وثبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من رواية عائذ بن عمر وكان ممن بايع تحت الشجرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن شروعات الحطمة وروعا في اللغة جمع راع وضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهذا مثلا لوالي السوء لأن الحطمة هو الذي يعنف بالإبل في السوق والإراد والإصدار فيحطمها أي يكسرها ولا يكاد يسلم من فساده شيء وسواق حطم وسواق حطم كذلك يعنف أو سواق حطم كذلك يعنف في سوقه وقوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز فقد خرجت نار عظيمة وكان بدءها وكان بدءها زلزلة عظيمة وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخر سنة أربع وخمسين إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت النار بقرطبة عند قاع التنعيم بطرف الحروة يحيط بها قرى في صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون البلدان عليها سور يحيط بها عليه شرافات كشرافات الحصون وأبراج ومآذن ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا ذكته أذابته ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي رواد يأخذ الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى البحر محط الركب العراقي فجتمع من ذلك ردم صار الجبل العظيم وانتهت النار إلى قرب المدينة وكان يل المدينة ببركة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نسيم بارد ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها قال لي بعض أصحابنا ولقد رأيتها شاعدة في الهواء من جحر مسيرة خمسة أيام من المدينة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم أتابع بعون الله عز وجل بعون الله عز وجل قلت وسمعت أنها رؤية من مكة ومن جبال بصرة من بعد هذه النار ومن من بعد هذه النار أخرى أرضية بحرم المدينة أحرقت جميع الحرم حتى إنها أذابت الرصاص التي عليها العمود فوقعت ولم يبق غير السور واقفة ونشأ بعد ذلك أخذ بعضاد بتغلب التتري عليها فقتل من كان فيها أو من كان فيها وصباحه وذلك عمود الإسلام وماءه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 ونشأ بعد ذلك أخذوا بغداد بتغل بتغلب التتر عليها فقتل من كان فيها وسباه وذلك عمود الإسلام هو ماءه فانتشر الخوف وعظم الكرب وعمل وعمر وعبه وكثر الحزن فانتشر التتر في البلاد وبقي الناس حيارا أو فانتشر التتر في البلاد وبقي الناس حيارة سكارى بغير خليفة ولا إمامه ولا قضاء فزادت المحنة وعظمت الفتنة إذا لم يتدارك الله سبحانه وتعالى بالعفو والفضل والمنة أما قوله وستخرج نار من حضر موت أو من نحو حضر موت قبل القيامة فلعلها النار التي جاء ذكرها في حديث حذيفة قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لتقصدنكم من اليوم نار هي اليوم خامدة في وادي يقال له ورجوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الانفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين الأرض والسماء دوي كدوير وعد القاصف هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش قلت يا رسول الله هي يومئذ على المؤمنين والمؤمنات قال وان المؤمنون والمؤمنات يومئذ هم شروا من الحمر يتسافدون كما تتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول ما ما هكذا أريد كذا رواه ابو نعيم الحافظ في باب مكحول ابي عبد الله امام اهل, أهل الشام عن ابي سلمة عن حذيفة وقوله عذبة صوتي يريد السير المعلق في طرف الصوت وفي هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقه الملحدين وأن الكلام ليس مرتبطا بالهيبة والبله وإنما الباري جلت قدرته يخلقه متى شاء في, في أي شاء من جماد أو حيوان على ما قدره الخالق الرحمن عز وجل فقد كان الحجر والشجر يسلمان عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما من نطق وتكلم ثبت ذلك في غير ما حديث وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث وثبت باتفاق حديث البقرة والذئب وأنهما تكلما على ما أخبر عنهما صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الصحيحين قال ابن دحيه وقوله حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا إخبارا عن خروج عادتهم من انتاج الكلأ ومواضع العشب بحفر الأنهار وغرس الأشجار وبناء الديار باب منه آخر أبو عمرو ابن عبد البر عن أبي مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة حتى تعيب المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وفشو القلم وظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم تفرد به يحيى بن سعيد وهو ضعيف اثنان ناده صحيح أحمد وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح وتابع بعون الله عز وجل قال أبو همر بن عبد البرو أما قوله وفشو القلم فإنه أراد ظهور الكتاب وكثرة الكتاب خروجه أبو جعفر الطحاوي بلفظه ومعناه إلا أنه قال حتى تعين المرأة بدل تعيب ولم يذكر وقطع الأرحام ذكره أبو محمد عبد الحق وخرج أبو داود طيالسي قال حدثنا ابن فضالة عن الحسن قال, قال عمر بن ثعلبة سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن من أشرات الساعة أم تقاتل قوما نعالهم الشعر وإن من أشرات الساعة أم تقاتل قوما كان وجههم المجام المطرقة قيد إن من أشرات الساعة أن تقاتل قوما نعالهم الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة وإن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة ويظهر القلم وذكر ابن المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وفيض المال ويظهر القلم وتكثر التجارة قال الحسن لقد أتى علينا زمان وإنما يقال تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد وذكره أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود قال كان يقال إن من أشرات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا وأن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأن الرجل ومؤته جميعا وأن تغلو مهور النساء والخيل ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة باب منه البخاري عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أخرجه مسلم من حديث أنس مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحد يأخذها منه قال ويرى وجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء ويرى الحديث مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا على الناس زمان يطوف رجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحد يأخذها منه قال ويرى الرجل واحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء في الحاشية واحد صحيح أبو داود الطيالسي اثنان اتفق عليه البخاري وكل الروايات أهم طريق أنص رضي الله تبارك وتعالى عنه ومسلم ثلاثة صحيح مسلم فصل قوله ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يريد الله تعالى علَم أن الرجال يقاتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أروامل فيقبلن على الرجل الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث الآخر قبله حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ويقوم عليهن من بيع وشراء وأخذ وعطاء وقد كان هذا عندنا أو قريبا, قريبا منه بالأندلس وقيل إن لقلة الرجال وغلبات الشبقي على النساء يتبع روجل واحد وأربعون امرأة كل واحدة تقول تقول كحني كحني والأول أشبه وقد وأيد ويكون معنا يلذنا يستترنا ويتحروزنا من الملاذ الذي هو سترة لا من اللذة وقد ولقد أخبرني صاحبنا أبو القاسم رحمه الله سبحانه وتعالى أخو شيخنا العباس. أحمد بن عمر رحمه الله تعالى أنه ربط نحو من خمسين امرأة واحدة من خمسين امرأة واحدة بعد أخرى في حبل واحد مخافة سبيل العدو حتى خرجوا من قرطبة أعادها الله عز وجل وأما ظهور الزنا فذلك مشهور في كثير من الديار المصرية من ذلك مأثور ومن ذلك إظهار الخبر وال ما خور نعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأما قلة العلم وكثرة الجهل فذلك شائع في جميع البلاد ذائع آني برفع العلم برفع العلم وقلة ترك العمل به وظن والله تعالى علم أن عبارتها يجب أن تكون في معناها أو لفظيا برفع العلم وقلته وترك العمل به وتابع كما قال عبد الله بن مسعود ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه ولكن إقامة حدوده ولكن إقامة حدوده ذكره ابن المبارك وسيأتي هذا المعنى مبينا مرفوعا إن شاء الله سبحانه وتعالى بهاب كيف يقبض العلم البخاري مسلم رحمهما الله سبحانه وتعالى عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن اعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم فيضلون ويضلون أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤاساء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا انتزاعا مصدر فمن غير اللفظ كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا أبو داود عن سلامة بن الحر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمام فلا يجدوا إماما يصلي بهم باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال روى الأئمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. عهد يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب عن كنز من ذهب. فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية عن جبل من ذهب. لفظ البخاري ومسلم. الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثناء ضعيف الاسناد ابو داود في سنده ام اغراب مجهولة ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم متابع بعون الله عز وجل وقال مسلم في رواية فيقوتل الناس عليه فيقاتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل واحد منهم لعلي اكون انا الذي امجو وقال ابن ماجه فيقاتلوا عيد ابن ماجه فيقاتلوا الناس عليه فيقتل من كل عشره فيقتل من كل عشره 9 وخرج مسلم والترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عيد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه لا يأخذون منه شيئا لم يذكر الترمذي السارق وقطع يده وقال حديث حسن غريب فصل قال الحليمي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب منهاج الدين لا وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك أي يحسر الفرات عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا فيشبه أن يكون هذا في آخر الزمان الذي أخبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن المال يفيض فيه فلا يقبله أحد وذلك زمن عيسى عليه السلام فلعل بسبب, بسبب هذا الفيض العظيم ذلك الجبل مع ما يغنمه المسلمون من أموال المشركين ويحتمل أن يكون أن يكون نهيه عن الأخذ من ذلك الجبل لتقارب الأمر وظهور أشراطه فإن الرؤكون إلى الدنيا والاستكثار مع ذلك جهل واغترار ويحتمل أن يكون إذا حرصوا على النيل منه تدافعوا وتقاتلوا ويحتمل أن يكون لا يجري به مجرى المعدن فإذا أخذه أحدهم ثم لم يجد من يخرج حق الله إليه لم يوفق بالبركة من الله تعالى فيه فكان الإنقباض عنه أو لا قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى التأويل الأوسط هو الذي يدل عليه الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم باب في ولات آخر الزمان وصفتهم وهي من ينطق في أمر العامة البخاري عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مجلس يحدث القوم اذ جاء أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح ابن ماجة وإسناده صحيح ثلاثة صحيح مسلم والترمذي أربعة صحيح البخاري وتابع بعون الله عز وجل قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية رحمه الله سبحانه وتعالى الرواية الصحيحة عند جميع رواة البخاري إذا وسد ورواه الفقيه الإمام المحدث أبو الحسن القابسي أسد قال والذي أحفظه أسد وفي نسخة من البخاري إشكال بين أسد أو أسد على ما قيد له لأنه كان أعمى وهما بمعنى وتحتاج هذه لغارة الى تحقيق والله تعالى أعلم قال أهل اللغة يقال إساد ووساد واشتقاقه مع واحد يقال إساد ووساد ووساد فمعنى قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي أسند وجعل إليهم وقلدوه بمعنى الإمارة كما في زماننا اليوم لأن الله سبحانه وتعالى اتمنى الأئمة والولاة على عباده وفرض عليهم النشيحة لهم لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن وعيته فهم بغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمور الأمة فإذا قلدوا غير اهل الدين فقد ضيعوا الامانه التي فرض الله عز وجل عليهم وخرج مسلم من حديث جبريل الطويل وفيه قال أخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء أعيد ان تلد الأمة ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وفي رواية إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من اشراطها الترمذي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع قال حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو وخرج الغيلاني أبو طالب محمد حدثنا أبو بكر والشافعي حدثنا موسى بن سهل موسى بن سهل بن كثير أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عبد الملك ابن قدامى عن المقبري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 قال العجل التافه ينطق في أمر العامة في الحاشية واحد صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأحمد اثنان صحيح مسلم ثلاثة حسن الإسناد الترمدي أربعة حسن بطرقه وشواهده أي إن الحديث له شواهد تعدده وابن ماجه والحاكم أحمد وراه الخرائطي في مكارم الأخلاق وانظر السلسلة الصحيحة للألباني وتاب أبو الله عز وجل وقال أبو عبيد التافه الرجل الخسيس الخامل في الناس وكذلك كل شيء خسيس فهو تافه قال ومما يثبت حديث الرويبضه الحديث الآخر أنه قال من اشراط الساعة أن ترى رعاء الشاء رؤوس الناس وأن ترى روعات الحفاة يتبارون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وذكر أبو عبيد في الغريب, في الغريب له بالحديث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت, التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول هما التحوت قال الوعول وجوه الناس والتحوت, والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم ويؤتمنى الخائن و ويهلك الوعول ويظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول هما التحوت قال العلو وجوه الناس والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم وأسند أبو نعيم عن حذيفة مرفوعة من أشراط الساعة علو أهل الفسق في المساجد وظهور أهل المنكر على أهل المعروف فقال عربي فما تأمرني يا رسول الله فما تأمرني يا رسول الله وإذ فقال أعرابي فما تأمروني يا رسول الله قال داع وكن حلسا من أحلاس بيتك وفي معناه أنشدوا أيا دهر أعملت فينا ذاكا ووليتنا بعد وجههم قفاكا قلبت الشرار علينا رؤوسا وأجلست سفلتنا مستواك فيا دهر إن كنت عاديتنا فها قد صنعت بنا ما كفاك وقال آخر ذهب الرجال الأكرمون ذو الحجا والمنكرون لكل أمر منكري وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع ليدفع مغرورا عن معوري وصلى الله تبارك وتعالى وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علمه وعمله وعمل وإفلاص بوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.